Mm -hmm. جَنَّةٌ قَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِفَانِ دَارُ السَّلَامِ وَجَنَّاتُ الْمَأْوَى وَمَنْزِلُ فُلَتَ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ يَا لَلَّذِي وَاللَّهِ لَا عين سمعت به الاذناني في الذي والله لا عين رت كلا ولا سمعت به الاذناني انهارها تجري لهم من تحتهم محفوفه بالنخل والرنا غرفتها من اللؤلؤ ونذرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والايمان في النعيم واهلها اخوانه صدق اياما اخواني جيران رب العالمين وحزبي اكرم بهم في صفوه الجيراني وايداب نور ساطع قد اشرقت في كل جنان قصيها والداني واذا برده مو تعالى فوقهم قد جاء التسليم بالاحساني قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لا من اشتياق العبد لنرحناي هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلة ثاني اليه ان عم بدار الخلد والرضوان ان كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤيه الاوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤيه اوطاني كن محسنا بقات لربما تجزى عن الاحساني بالاحساني كن محسن في ما بقا تجزى عن الاحساني بالاحساني كن كن jani kum فيما بقى bqa fa rabbana tuz'ani